بسم الله الرحمن الرحيم يا الهي لما ستقورب رب انزلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها فهل كل مرضعة عنا ارْضَاعُهَا وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَضَعُ سُنْبَاتٍ ذَاتَ حَمْلٍ فَمَنَّ وَسَرَّنَا فَسُكَارًا الله هُوَ بِسُكَارٍ وَلَكِنَّهُ عَذَابٌ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ من يَأْبَىٰ خُلُقُ الشَّيْطَانِ الْمَرِيدُ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فأنه اننا خلقناكم من تراب فانا خلقناكم من تراب خلقنا ثم من قطفه ثم من علقه مِمَّنْ نَبْضَةٍ مُخَلَّقَتْ وَغَيْرُ مُخَلَّقَتِي نَبِينِ لَكُمْ وَنُصَرِّفُ فِي أَرْحَامِ مَا شَاءَ أَجَلٌ مُّسَنَّدٌ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ إِذَا لديكم اسلم ثم ملك الجن واشدكم ومنكم من يل توسل ومنكم من مرد الى ارض لم لكي لا يعلم من بعده وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ بِاسْتِهْلَاكٍ وَرَبْوَتْ وَأَنْبَتَتْ قُلُوبَ جِيَادِهَا لاك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتا وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يهدي من يشاء من وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ سَامِعًا عِندَهُ بِالْغَيِّ سَدِيدًا فِي الدُّنْيَا حُزْنٌ وَنَذِيقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا خَرِيرَا لَا لَكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَعِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ وَلِيًّا مِنَ النَّادِمِينَ وَمَن لَّاتِمَن يَعْهُدُ اللَّهَ عَلَى حرف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ فَمِنْ أَنْ نَّبِيٍّ وَإِنْ أَصَابَتْهُ نِفَكَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسَرَةَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ لِأَنَّهُ الْقَصْرَانُ نَذِيمٌ يَدْعُو مِنْ غَيْرِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنفَعُهُ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ يَجْعَلُونَ لِمَنْ دَارَ مِنْهُ أَقْرَبَ مِنَ النَّسْعِ لَبِثَ اللَّيْلُ وَلَبِثَ النَّهَارُ اللَّهُ يَدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ في الدنيا والاخره فلينجد بسبب إلى السماء ثم من يقطع فلينجد بسبب الى السماء ثم من يقطع فلينضرب هل يجدن ما يظن وَلَذٰلِكَ أَنَّ اللَّهَ مُنَزِّلُ الْآيَاتِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادوا مجنونا والذين اشركوا من الله يخص بالنه يوم الانام ان الله على كل شيء شهيد أَنَّمَ صَرَأَ الله اللَّهَ يَبْدُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, والقمر وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ كَثِيرٌ مِّنَ وَكَثِيرٌ حَفِظَ عَلَيْهِ عِبَادٌ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَلَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ لَذٰلِكَ حَفْظَانِ لِصَمْتِ رَبِّنَا للهِ لَكَ فَوْطٌ تُقْطَعُ بِهِ الْأَطْيَافُ يَوْمَئِذٍ نَّلْيُصَبُ فَوْتَ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمِ يُسْقَوْنَ بِمَا فِي بُطُونِهِمْ مِنَ الْجُثُثِ وَلَهُمْ نَقَامِعُ مِن حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرْعَدُوا أَيَّ يَخْرُجُ مِنَ الْمَاء مِنْ أُعِيدُوا فِيهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَجُوهُهُمْ عَذَابًا خَالِدِينَ إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَطَلُ لِلَّذِينَ آمَنُوا لِلنَّاسِ تَجْلِبُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلِّلْنَ فيها, فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ جَفْدٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا هُدًى إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْخَوْفِ وَمَدًى إِلَى قُرًى حَامِدِين إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَنْسِجُونَ الْحَرَامَ الَّذِي جَعَلْنَاهُ من وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جُعِلَ لِلنَّاسِ سَوَاءَ يُعَاكُفُ فِيهِ الْبَادِ وَمَنْ وُلِدَ فِيهِ بِالْحَادِ بِغُنْمٍ يُذْكَرُ نَجِيًّا أَمِنْ وَدَّمْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَا كَانَ الْبَيْتُ أَن يُذْكَرَ بِشَيْءٍ أَوْ نُطَهِّرَ بَيْتَهُ وَنُطَهِّرَ بَيْتَكَ يَا لِإِبْرَاهِيمَ وَالْمُسْجِدَ الْحَرَامَ وَأَدِّنْتَ في الحج يختوك الرجال وعلى كل ضامن ياتين من كل فج عميم يرسلون ما يعلمون ويبصرون وَيَسْخُرُ اسْمُ اللَّهِ عَلِيمٌ أَيَّامًا على مِّنْ مَّحْلُومَاتٍ عَلَامَاتٍ رَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الدَّهِينِكَ الْأَنْعَامَ تَكُولُونَ مِنَّا وَأَطْعِمُ الذَّكَا إِن إِنَّمَا يَقْبَلُ تَفَسُّهُمْ وَيُصْلِحُ دِيَارَهُمْ وَيَطَّوِّقُهُم بِالْجَيْشِ عَذَابًا لَّكِنَّ وَمَن عِندَ صُرُفَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَجَسَنِبَ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجَسَنِبَ قَوْلَ الزُّورِ ثُنَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ فَتَطُوفُ حَوْلَهُ طَيْرٌ أَوْ تَنَزُّلُ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْيِي ذَلِكَ وَمَن يُعْرِضْ شَاعِرًا يُعَذِّبِ اللَّهُ فَإِنَّهَا مِنَ التَّقْوَى يَقُولُ لكم فيها منافع الى اجل نسم من نحملها الى الذنب العظيم ولكن امه من جعلنا من سكل يذكر اسم الله على ما رزقه وداهينه من انواع فإلهكم إله واحد سلاموا أسلموا وبشروا المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اذكروا اسم الله عليها فأس فاذا وجبت دم بما قتل منها واطعم القانع والمحتر كَذَالِكَ تَخَّرْنَا مَا لَكُم عَلَنَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ نُصُبُهَا وَلَا بِمَا وَلَكِن يَنَالُ كَذٰلِكَ تَخَرَّمَا لَكِنْ تَكَبِّرُ اللَّهُ عَلٰى مَا نَذَا خُنَّدِشِيرِ النَّصْرِ إِنَّ اللَّهَ يُذَاكِرُ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ قَهْوَالٍ كَفِرُ وَبِالَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ حُسِرَ جُمُورٌ فِي أَرْضٍ وَغَلَحَتْ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ مَا سُبِحَ بِعَذْبٍ وَبِعَذْبٍ لَّبِذِمَتْ صَوَامِعُ وَدِيَرٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ عَلَيْكَ سِيرًا وَلَيَعْنُفِرَنَّ اللَّهُ مَن ينصره إن اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ النَّارِ وَكَذَّبُوا مُوسَى فَأَنَّىٰ لَهُمْ فَتَنَّ قَصَانَنَتِي فَتَأَيَّمِنْ مِنْ قَوْمَةٍ أَهْلَكْهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ تَمِيَّ قَوِيَّةٌ عَلَى عُرُوقِهَا فَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوقِهَا وَبِئْرٌ مُعَطَّلٌ قَصْرٌ مَشِينٌ سَلَمٌ لِّيَسِيرٌ وَعَرْضٌ فَكَتَبْنَا لَهُمُ الْكِتَابَ يُحْقِنُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّمَا لَا تَعْمَلُ الْأَعْصَارُ وَلَكِن تَحْمِلُ قُلُوبٌ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسَاعُ الجُنُونُكَ بِعَذَابِ وَلَن يُخْلِطَنَّهُ عَادَمُ وَإِنَّ يَوْمًا لَّنْدَرَ رَبُّكَ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَنَّهُ مِنكُمُ انم ليس لنا وليا ظالما ثم قصدتها اليا المقيم ويا ايها من ما سوى انا لكم نذير الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مُغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ فَعَلُوا سُوءًا آثَامًا نُّعَذِّبُهُمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَا قَدْ لَيْسَ كَمِرٍّ وَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إذا تَمَنَّى مَا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي يُسِّهِ فَيَنْصُرُهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فينفق يَقُولُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يَحْكُمُ وَنُعِيَ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يُجْعَلُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ رِفْقَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِفَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ لَّفِي شِبَعٍ دَعِينِ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا يَضِلُّونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَذَا جَازِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى خَيْرٍ مَّسْتَقِيمٍ وَلَا يَدَاهُ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ هَلْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَتِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ يُخْرِجْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ الَّذِينَ تَفَرَّطُوا وَتَزَبَّلُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَحْسَبُونَ مَقْتَلَهُمْ بَاطِلًا ۚ وَلَا لَئِنْ أَرْضَيْنَا لَهُمُ الْعُمْرُ رَضًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الْوَارِثِينَ لَئِنْ أَرْضَيْنَا لَهُمُ دَخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ وَمَن عاقَبَ بِاسْمِنا عاقِبَ بِهِ ثُمَّ نَبَغِي عَلَى الَّذينَ انصَرًا مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَعَاقِبُ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَا يُؤَخِّرُ اللَّيْلَ فَنَهارًا وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّيْلَ فَصُبحًا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَيْتٌ وَالْبَاقِيَةُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسُبِحَتْ بِهِ الْأَرْضُ مخضرة إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَيَسْبَحُ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَالَّذِي قَدَّرَ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الذي يَاكُنْكُمْ مَنْ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَاعَنَ مَنْ فَكَّمَهُمْ فَلاَ يُنَادِي عِنْدَ كَفِّ الأَمْرِ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَسَقْطُ الْمُلْكِ لِلَّهِ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّهُ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَحْكُمُونَ مِنْ جَوْرِ الْمُعَانِدِينَ الَّذِينَ يُنَزِّدُونَ سُنَّهُ وَمَا لَهُ مِنْ ذِكْرٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا منكر يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَسْأَلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلِ أَفَسَأُنَزِّلُ قُرْآنًا بِشَرٍّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ أَمْ نَوَاذُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِإِذْنِهِ لا ايمن من الناس يريد مدحهم يستمعوا له ان الذين يدعون من دون الله لا يفلحون ابدا ولو سمعوا وَإِذْ يَسْلُونَنَّ عَنْ ضَبِّ شَيْءٍ لَّا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ نَبْصَطَانِ وَالرُّسُلُ مَا قَدَّمُوا لَنَا حَقَّ قَدْرِ الله إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رسلا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يُحْلِمُنَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ يا ايها الذين امنوا تعوذوا بربكم واحبذوا ربكم واحبذوا ربكم واسعل الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّتَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَهَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ يَكُونُ أَرْوَعُ شَمْبًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شَفَاءً عَلَى النَّامِمِينَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّقُوا بِاللَّهِ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ